وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا تَسَاءَلُوا قَالُوا مَنْ هَذَا الذي يُنَادِيَ إِلهَهُمْ ۖ قُلِ ٱدْعُوا۟ فَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينًا لَّا يُؤْخَرَنَّ عَنْ وُجُوهِهِمْ نَارٌ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ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 قُل مَن يكَلَّؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَل هُم عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَم لَهُم آلِهَةٌ تمنعُهُم مِّن دُونِنَا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نانات الأرض ننقصها من أطرافها؟ فأثم الغالبون